يا رسول الله سلم دائمًا أبدًا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يصل سلم دائمًا أبدًا على حبيبك خير الخلق كلهم مولايا صل وسلم دحي من ابادن على قضيبك غير الخلق ورليني امنت تذكر جيران بي ز سلامه ما دم عن جار من مقله بدامي مولايا صل سَلِيمَ الدَّيْمَن أَبَادَنَ عَلَى خَبيب بِخَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِ مَوْلَايَ اصْفَل لِي وَسَلِيمَ الدَّيْمَن أَبَادَنَ عَلَى خَبيب بِخَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِ gesù അada aخوابي بك faير الخفي